التسجيل السابع والثلاثون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف جزاك الله خيرا باء نعمت الرسالة ت تحويل العصا ثا فر من أذاه